وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا وَآتُوا اليتامى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بالطيب وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقَسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا, فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 وثرزقوهم منه فارزقوهم منه وقولو لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركو من خلفهم ذريته ضعفا خافو عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من, من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم من بعد وصية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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات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 يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرهئا ولا تعضلوهن لتذهبوا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه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 وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم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 فانكحوهن مِّن نَّسَائِهِنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتوهن أجورهن بالمعروف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 ل الرجال نصيب من ما اكتسبوا وللنساء نصيب من ما اكتسبن واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم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 الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن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 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط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 آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها, من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم, أو نلعنهم كما لعنا كمال أصحاب السبت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 أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم, وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سوف نصليهم نَارًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا نارا كلما جلودهم بدلناهم جلودا غيرها نَارًا كُلَّمَا جُلُودُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا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 فَإِن تنازعتم فِي شَيْءٍ فردوه إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كنتم تُؤْمِنُونَ بالله واليوم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا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 ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أَنْعَمَ الله عليهم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 ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أَوْ يغلب فسوف نؤتيه أَجْرًا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون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 وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أَخَّرْتَنَا إِلَى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وَالْآخِرَةُ خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً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 وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه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 كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم, فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم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 وَإِنْ كان من قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاق فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ وتحرير أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رقبة مُؤْمِنَةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تَوْبَةً من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله, عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما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 كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرؤن الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم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 ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا في مكنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جهنم وساءت مصيرا إِلَّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فَأُولَئِكَ عسى الله أَن يعفو عنهم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 وليأخذوا حذرهم وَأَسْلِحَتَهُمْ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم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 اننا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما اراك الله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 ومن يكسب خطيئه او اثم ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانه وإثم مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم لهم الطائفة منهم أي يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا ولا آمرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله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 جَنَّاتٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وعد الله حقا ومن أَصْدَقُ من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أَهْلِ الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ يظلمون فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ وَلَا يُظْلَمُونَ نقيرا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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتمن النساء التي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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء ان ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين اياكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما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 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سمعتم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى غيره فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ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 فالله يحكم بينكم يوم الْقِيَامَةِ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قاموا إلى الصَّلَاةِ قاموا كسالا يُرَاءُونَ الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا وَلَا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 وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء, أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم, الباب سجدا وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبرك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئك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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 ik. <t> EN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 وكان الله عليما حكيما يا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته أَلْقَاهَا إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه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 فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا